نعمت وهملهم قليلا ان لدينا ان كلا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليما يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا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 Ən <إن> رَبَّكَ يَعْلَمُ ənək təqom ədnə min thulufə illəl və nəşfə və thulufə və təqəfətun minə ləzhinə məqək və alləh yüqədər وحصوه فتابع عليكم فقراؤوا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله اقراو ما تيسر من واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه الله هو خيرا واعظم اجرا واستغفروا الله ان İnnal-laha ghafurur